أولئك قد أُجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تنبي عن نسبي لن وَجَاءَ وَالنَّبِيُّ بِالْإِسْرَاءِ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعُوا فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ بَغْيَاءَ وَعَدْوَانًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ النَّورُ قَالَا أَمَنْتَ قَال له وانا من المسلمين الان وقد عصيت تقبلوا كنت من المفسدين فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَانَكَ آيَا وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاهَا بَنَّ يَقضِي بَيْنَنَا وَمَا هُوَ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ فِيمَا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَبَشِّرْ مُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ انَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ جَ t uh,